فضيلة الشيخ عطيه صقر إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بمغص شديد جعله لا يستطيع أن يكمل الصلاة فسلم وخرج فهل يكمل المصلون صلاتهم أم يسلمون مثله أو كان من الواجب أن يختار من يحل محله لإتمام الصلاة ومثله أيضا إذا انتقض وضوءه فماذا يفعل قال العلماء يجوز للإمام إذا أحش بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بدليل ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه لما ضرب وهو يصلي أخذ عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة وكذلك روى سعيد بن منصور أن عليا كرم الله وجهه صلى ذات يوم فروعف أي نزل دم من أنفه فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف فالإمام إذا كان به أي عذر يجوز أن يخرج من الصلاة وأن يستخلف واحدا من المامومين والله أعلم